بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس اندي أفيل بعض طرق فيا بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت السوء ليس دار يثل الارض رجا ووسط الجبال وبسا فكانت هفا Zdjęcia Thank mm -hmm. you. قليل من الآخرين على صورين مظونة من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 يقوف عليهم جب مخلدون على What? Back <try> وحور عين كأم wow Zdjęcia i لا مقوس ولا كثيرة لا قصوة ولا ممنوة جعلناهن أبكارا Abi lya min min al awali min al وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب يتمو من وحميم وأصحاب الشمال ما موسوعه النابلسي لفضيله الدكتور تشاربون عليه من الحميد قم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَأَيْتُمَّ مَا تُمْنُونَ تقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنفالكم وننجئكم وقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرضون؟ أم نحن تَرَأَيْنَ ما تحرصون مَا تَحْرِفُونَ أَمْ نحن لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكه بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشرب أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّسِي ها أم نحن المنشئون نحن جعلناها Oj, a zdobądź Bismirabdka Laawim. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم ذا بكنون لا يا من الا المطهر <تسجيل> <تصفح> <تصفح Carwyn> <إنت> أقول <تصفيق> الدكتور يَا أُولِي النِّسْقِ وأنتم حينئذ تنظرون فلولا I po قام <تصفيق> wa well, um... Szanowni Państwo,